بسم الله الرحمن الرحيم إنزل الله في ليلة القدر وما أدرىك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة تجوهر فيها بإذن ربهم باذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى ما طلع الفجر